سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشكون ينزل الملائكة بالروح من مره على من يشاء من عباده أننزلوا أنه لا إله إلا أنفتقون فسورة جيهوة سيسم الربين لحنين يتشورد الحنة جملا ربثني بضد في حلمة حرم غرص مقرد الشنس علي أغفين سوق من دشريه إسرسي دلملايك أسر وحيمة رامرينس أغفيني فادي العباد نظرت ثقل شوى يطنين حشانك أغثيه خلق السماوات والرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم المبين يخرق جنوان ذرقعان سلحق أعليه للشنيس غفين سقم نشريه يخرق مذنث مقيث مع فنث ولذك يفغد دخص معينانيا يا ربي ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلدين لم تكونوا بالغيه إلا بشق لنفسه إن ربكم نرؤوف رحيم ربها يميخ القوانتت تسعامل دفاع النفاع الزيكس تره تسم يعجوكم ربها نشت مستد النهر مثم الدين نغي مستفروم الصباح اتساويت ساكم تنون اغرث مثل في الصوضم حاجة مسلمشقة ماذبثا من الصغريمت انه يسحن في اللون والخيلة والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل هو منها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين ذي الخيل الركن يكد الشبهام من خلق نور عليما اضر ربنا ديبينا ان واذا نريد صوفا ان لا نريد اعوجا لو كان يفاكون ديغهدو اكل مثل مشيرنيا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تشيمون لكم به الزرع والزيتون والنخيله والعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذا نستغيدي غضران في اللون منذ الجنية الزيجزن نره تسم يسم غيد تجور يسم تذك نذية تسم المرنون السماية وندي يسم إجران دلخضراء أزمور في زنف يكتجونان إذا تنتجون تصمر أكنهم كل أثمار وقياك ذو العالم يو ذاكي تخميما وصخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ومصخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إصخراون دي الظواش إطيج أقر ذيثنان إصخراون دي وبيكذ العالماء ايو ذكني تعقل وما ذرأ لكم في ضرض مختلفا نلوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أنويني واندخراق ذي القاعة يكو مخلاف ذي اللونيس نغذي الصنفيس وقياكو ذي العالماء وإذا كدس مكتين ذي ننتجي صخرة الربحر ذي شاتست مكتوم الرقاق هذا السفوء من الجزء الصيغة أكنت ترسم أصدرت ذي فلوكين إما لا تشريك تمان أكنت عيشم ذي أكلم هذا الشكر وألقى في ضرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تحتدون وعلامات وبالنجم هم يحتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يقمد زرق عذرار يسوين وفستقرقور معناه استحرشها أكون تغضر يسفن يأكل فرثان أصوض من دفغان ذو العالم مثل ذي إثران دفغان ما يعادر وين يخرقن إذ وين نخرقها أي غرور تسمي حظيم لو كنت حسب مرة نعايم دفكا ربي أولد الحساب ربي تسمي حطاش يرنو والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ربي يا رمشفرم اذوي النض ظهرم وذاك النغ رضاون من غير ربي نخرقان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 ربنا ونظر ربي واحدث وإذا ورنو من السلخ دوله ونسنق نكرن إذا كفر تنشمن أتنشكري اللي ربي يعلم اسكفر إذا وين ظهرن إحراه وإذا كبيرن وإذا قيد لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن وزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ما يلوي السننان ماذا أريد أن نزر ببن ون أجد أن نتيم وشوها أمزور أجفني أكند بيبن دنوفن سن كمرن يوم القيامان ذكر ذي دنوف ببوذاك يضل رنم بغير مغران أشحار ذريت كبوبن قد مكر الذين من قبلهم فأطى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ضبران ثكي ذي النسن وذكي لنقفل النسن يكيسد غفلساش ربن يربليا ننسن فلسن يغلد السقف أكيس نديسا كند من فياش ثم يوم القيامة يخسهمم وَويقول أين شركاء الذيينُ تُشقُون فيهم قال الذي أو تعلم إن الخزهِ اليوم والسء على الكافرين الذين تتوفهم الملائكَ تظالمِ أننفسسهم فقَو السلم ما ك نعمل مِشء ب. إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبيس مثل المتكبرين يوم القيمة النفضح أذن ديني نندلان وذي ثقم ذي شريكا وذي سيشقر وم أسنين وذي علمن أذر وإذ مرقف ظن الروح الملايك يغل حال اللي نظر من إما النسن أذف كنز وغرى دينين ونخذ مين نديرين أذن درن الملايك يخضع إيش ربي يعلم سيرت اللهم تخدم كشمت لثبورة مس ذي اشدمارة القمم أذوقين ذي رمضيق إيو ذاكي تكبيرن وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل عربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ظنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ربيا لماذا أريد أن نزل بفن ون؟ أن ندحش الخير في الربح من الإحسان فين يرهان دون نثان ذخم الأخر تخير أين ذخم يرهان؟ إذا أريد أن يرهان المؤمنين ذي الجنس نهجتن الزوغة تشن نغرش من ثدون سفن الدواس السعانة ذي سيكو أين يفغان أكيد الجزاء الربية إذا أريد أن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون واذمر قبضنا الروح الملائكة كنزدهيث امير نرز الدينين اسرام النظلة في اللون ايوك شمتغ الجنات سيراث اللامت خدمم سبحان الله سبحان الله هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمن ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يطلمون الكفار رسراجون حشثني دشن الملوك أسنقفضنا الروح نغد يشرى مرنبا فيك العثاب أكجني نخذ وذكي لنقفر النسن مشيط ربه نظر من نظر مني ما ننسن فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستزئون ذا ينخذ يفان يغري يزديد في النسن وينك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 مَبرأ ما يحرميش نتا اكا جنيني غريمن وذشير لن قبر ولقد باثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الصلاله فشيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انشقات ذي كل روما ان في يشنينا عبدث ربي بعد في الطغوط الطغوط الشيطان ناظرشنا ان لنوذ ذي هذا ربي ويذذرر قران فلشن ارحث ذي القاعث مقرم امكثل ثجرة ويذي شدر الانبياء ان تحرش على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وَمَا لهم من نَاصِرِينَ مَيْلَثَرُوا فَضَطَاش أَكِنِّنْ أَثْمِنِدْ هَدُوَ أَثَنَّرَبُورِ دِي هَدُو وَذِي ظُلِّرْ ذَي النِّير أُرْسَعِنْ وَأَتْنِصَرًا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قلنس ربي ذوين إيسنين يكوذرين مين ربي مرد يسكالاي ونيمثن ديني ألا ذو الوعد ويجفن فلاس لكن تصديم الدن ولعليم نسوى الشماء ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون اتناس ندبيان هيني في مخالفن وضع من وذ الكفران جغلنا لنشهد بن لورن غرش ننينيهم يشربا يلن كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوه في الدنيا حسنه والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وذا كننغي هجرا أعرجى لفغن ربيا من بعد ميس وضرمن أسنن هجذ الدنيث أمضيقي الهنة جذغن رجر الآخر ثم قرى كثر لو كان عذك ذي علمن وذا كننغي غففن سنشكلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون شبد شقاق بريك فيرقزن وحيزن استقسثوا ذاكي يغران ما يللث على المران سلموا جزاث الكتوب فلكن نزلد القران أدبي نظيم هنن أين دن نزل الثفعان إما هاته دمشين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أما الشروع قذنران ويذلك هجينثي كيوثين ربنا جزن دفك الشيخ درقاعة تشفلع نغاثني ديسيا اللعتاب ديقان دورفنين فلاش نغاثني الدم نغفني الدم وقذن ذفنون لاتصغظيم أنه يتحن في اللون أولم يروا لما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسمائل شجدا لله وهم داخرون ود الله يشجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يشتكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون أمشرت كذنراء أرويني خلق ربي أينك نيس عن فيلي يتمرغ في يفسد زرمض أتشجدنس يا ربي أتشجدنس يا كزغر يا ربي متشجدن ويني اللان ذي الجنية ويني اللان ذي القعان أمذاي أما هذه المليكات نعني أتكبر نعني أتكبر نعني أتكبر أنه سنة أعني أتكبر أنه سنة, سنة, سنة حزب وقال الله وقال الله لا تتخلوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون إذن هذا البرج قمث سين ربيتنا على ذنب أثنى ربي يون كان ذلك لا تقوى ذنب ذي لسمرين إلا ذي جنوان فوجب الطاعين الشعن أمفر ثقاثم ربي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكموا الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون هنا النعمة هي الثلام أثنث سدغوا ربي ما الضر إذن نستغى لهذا عوم مين ليكسون الضر ترباث له نشثقا إذا فنستنشركا أكاين نغففرا أسوأني يجند نفكا أتمتعث قريبا دياس والسن فلث عرمم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وذو النار يمش مع اصنام اقمنشن الحق رشان ذا الرزق يجند نفكان والله لا كنت شتقشين اغفر لك سيدي القرم ربي تقمنش ثلاش شرع عليك الشنيس إنه نغذين حمل الرجل وإذا بشر أحدهم بالنثاء ظلوشه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في طراب ألا ساء ما يحكمون ميسن وبعض ذيسن ذنفن جرن غرص أذي يغلوذ مش بريخ يغضى ذي فغاضي الطرق أذي يثفر غف مدن أغفير خفرت البضن أتقبر شرهنا نغتير ذي قحير كان كنتم الدور يخسر ومحل حكما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل العلى وهو العزيز الحكيم وإذ وأنه من السلخار مشيذ المثالي الهان ربما يقول هذا المثال نسويس وغير يسند ضب الرمور ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقلمون أمر دسقصة ربيع مدن سوين هي ضرمان أولدي ججس وفلاش أقع إحراذ بوين لكن يسوخر ثان أغلاجل يسعني سم مرد يوض رجل نسان سساعة ونسوخرا سساعة ونسوخرا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تقمنا <تصفيق> شعر بي أين كنحر هنفني إذركت ذميد فرون يرسون نسن مقارا تنكن يرهن نسن يخضى أتشمسي ذيلان سن أثني ذا الحدود الله لقد أصلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب نليم والله أقرى غارد شجع إرجنسي لنقفيك إرجنسي للشيطان أين كني لنخدمن أقمنت أستاذي من الضبر ذلك خطر أتفقى الريح وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أردنا نزيل في الكتاب حشوك نزل تبينه أين كن في مخلفا ذو الله يكذ الرحمة إلقومي اللاندر ممنين والله أنزل من سماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أرب غطرد رجلني أمن يسندي حقه أرقعي لنثموث وإن يكذر على ما يرقم ذي حسسا وإن لكم في ذن عامل عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالص سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون السعام العفرة ذي المال نسوي ونقع بضنيس إذ للفرث يكذذ من؟ اي فكي <تضحكي> يصفان فنين او ذكي في السن رثمر تزانت تجونان تزانت تجران تمر يستقم السكران اذر الرق زدنان ون يكذ العالمان يلقم العقال وأوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجل ومما يرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلكي شبض ربك ثلولا يخرج من بطونها شراب مختلف نلوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يمرب في كثجيزوان من القذلال ذات جورت عريش في النون مدا وم بعد أجشمت كل الثمار اتبا عم تفردان يكتمن بذن كد السهرين ركت عرقا يتفق دفع البطيس وشرفهم خلف اللونيس الذي اللوني يسحلهم الدن وأن يكذ العالم يلقم جسخميما والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بداعي من شيئا إن الله عليم قدير أظر ربكم خرقا هم بعدون قفض الروح أن لن وذمر يغزيف رعمر لما بهبان شرسن يك أثثون أربثني يعلم يزمر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أربي فضل بعض لهوان غفيضن ذي الأرضاق وذكني سوا فضلان ورشتكنا رزقنسان وذي ملخين ذكران أكن ذا رزق النسان ذا النعمة الرب نكران والله جعل لكم من نفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من طيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يقمون ذا ربي الخلاس أمهلوا بأستزوجهم الدريه وره ونسن يرزقون في ذيرهان أي غير في الفترة سمنا النعمة ربما انكرنت ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله المثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون عبسن الجج ربي ربيا وجا النور نشيع اش ماذا الرزق نسن رزقن ون غير يا ربي شم شيل ربي ثاني يعلم الذل ون الله مثلا عبد مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه شر وجهر هل يستوون الحمد لله بل كثرهم لا يعلمون ربي يبد المثال البكريت ومرخين وليزمري والشماء ما يعدل ذوين ند نرزق صار رزق يتصرف ذيس استفرا نغعين نين أذغى وقيني الحمد لله إذن الحق ألا مهنة الكثرة ذي سن العلم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على شراط مستقيم ربي بود المثال النظم سينير جزن يقولون الذكي سندقوهام واليزمري والشمع النستشاكم تغفافيس النريف غيف كيث والذي سوي المنفعان ما عدلنا نستدوينا يستمرن مدنس الحق نستدق بريدي صواب ولله غيب السماوات وضر وما أمر الساعة إلا كنمح البصر أو هو أقرب ان الله على كل شيء قدير رب يا رمش غفن ذقنوان نغذر قع رمر القيامه غرس ام جندمر مشتت نغث نستك قربا رب يجمر كل شيء والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمعا لعلكم شكرون أذا ربكم ندي السفغان إتعبض جمثون أشموت السنم يقمون ديم الزغان إذولا ذولوا أكلمها تتشكرم أرم يروا الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلى الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أمحور ظلين الضيور أمحث نسخر إوفوه ذرهو التهنو ولماذا؟ إثنى الثنحة شعر بياً وأن يكذر علامات إرقومي اللند الممنين والله جعل لكم من بيوتكم شكنا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعانكم ويوم إقامتكم ومن صوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين ربني ويند يقمن <تصفيق> إخامنا ويند تنزدوغ ذي يقمن ويند خامن الحيوان ذي في اللون السن فرث الحجم ذي واسفرث القمام ذي صدو الطيس طروف ذي الشعر اسرق شنوان اسم التعم حتى الوقت قبل اسم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم صرابيل تقيكم الحر وصرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون اذ ربي واندي يقمان ذو قوي اندي خلق ثيريا يقمى واندي لك ذلال ارغيران ذي سفرم افكية واندي الحموان ذي اللبسة من منعن ذي السلح مستنغم اكاكي اني يتكمير اني عمي نصف اللون تتضعم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون مروحا يقول لنا في الله ذسي وذكان دفنان اسنن النعمة الربية ولكن ثن كرانس التصديق سن الكفار ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤثن للذين كفروا ولا هم يشتتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون السن مرد ذم كل رمى الشهد أرسل سكتسريح إذا كنت كفران أدوين حرى العذار أرلتن تجموين بيذرا وهي ضمان رعثاب والنور الشفسوش قرصن سرا جون مستوبن الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فالقوا لهم القول انكم لكاذبون والقى ولله يوم اذل الشلم عنهم ما كانوا يفترون ميزراني شريح ننسن وي يقمن يا رب بشريك اشينن ابابنا ذو جل شريحنا نو وذشنا عبد غير ايش ادش نذكرنا وال يخضام خو نوي تشدفن اش الطوع يا رب زين في غاب فلاشن خدش الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله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 هذا سن نرن العثاب وفي العثاب المزوروه سوينك نسف سذن السن مرد نشجع ذي مكل لما نشهد فاللسن ذي وان ذي سن اكيد انا وكتشينيه ذي شهد غافيقينيه في فالله تكتاف ذي تبيين نقول شيء ذي الهدايا عند الرحمن ذا في الشر ينسرمن إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الخربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون أثنى ربي التمر إسرى عدلية كذي الحسان ذي البعون القروفة إنه غفت يومسا ذي المنكر ذي التعدية إسرى الشيذي كني وكان إما هذا الدم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلتموا الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وفي السر عهد الربية من يريث في كامل عهد ورث بعد ما رثدوا بكثم رب ثقم ذوكير ربي يعلم كتختمم ولا تكونوا كالتي نقاضة غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربا من امة انما يبلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون هرشل ثلم فلم تضغط بعد ميق الله يقوى ثرث يكذفتثا أتقم ممريمين وان يغم كل خير وان أخطر ثلاثر بعث ثقوى مكثرة طيض أربي يستكون جرب أكن ذاوين ذبيين أين فيثم خلفا أزكيهم الحساب ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ولتسألن عما كنتم تعملون أمر ذكف يا ربي أكوني جعل غفيرون الدين بصحيص ظللل وين يفغى يسول له وين يفغى أم مستكني جستقسين مرغفين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما شددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ارتق مسلمين يمكن لخير ون بركة الشغف قجير بعد ميثل أثقال مكين لأعثفت عرضم مدرس قمث مريضا ربيع غرون لأعثفت مقرآن للخرث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 أين يلن غربيا أذونا يا خيراوان من يلث على الممذ الصح أين سعى مدفاك أين سعى بلذوم أذي ججي صفريا إسراج ريفا نزه أين كني من عمل صالحا من ذكرنا ونثا وهو مومن فلنحيي إنه حياة طيبة وَلَنْ نَجْزِيْنَّهُمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنَّكْ نَخِدْ مَنْ الْإِصْرَاحِ أما تذكرنا هذا النساء هي أن نستذر المومن أثنى عشت مع عشتي الهان أثنى نجاز نسلجر يفن نزه يخذ من فإذا قرأت القرآن فستعد بالله من الشيطان الرجيم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 اتنذرك الذين يذكر اذا يريد بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما انت مفتر ملكصرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين من نزرد يوث اللياء كان الطيضنين أربي عرمي دي نزر أشينين خدش ذاك الداب ألا أترسد يسنو العرمان إن أشنيتي دي نزرن ذروح جبريل وغربا فيه ينشتذت أذي ثبث وذيومنا ذو الله يقذ بالشر. هو ذي لنذن سلمان ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أقرغ نعلم مستنان ذي ونستحفظا تمسليث ببين قصد مش تمسليث وجد وقيد القرآن التعرف فانت فصح إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وإذا كن نرن السمن سليثني الربية أربوه نشوف في قراء ورسن العثاب ذا قرحان لكثبت دي جال ذو ذنور للسمن سليث النار ربع أذنون ذي خدفن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ونكفر نصف ربي بعد ميل ليو حش من حشو نسو أحد سمن ورسي الطفذ المان لكن ونك نفحا إذ مر نسي فهر خفار إذ رفع ورسن الأحساب ثم قرآن ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرتهم الحاشرون وإنه إمس من يفن الدنث ولا الآخر رب ريسوف في قرام القمي لن الكفار إذ ويذكي مجشمع ربي غفور وننسن فيم الظهن والنسن أذوي ذكي الغفرين مبرشك مثل آخر أذنو هناك ذلك الخسرين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم بعدك ذكي عفا إذوي ذكي ذهجرا بعدم يتسمحنا وغال جهد صفرا أثن بهذه بعد أكان يعفو حنين طاش يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون السن مدس كل ثرويث أد جادل غفية مانيس كل ثرويث تسد ميراس ذكرت خذم شروفا ورشونا يتضرمن فضرب الله مثلا قرية كان تامنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بإنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون يبدأ ربينا المثال يوث التدار في قلان ذلك من يكد الهنان يستوضي تدار رزقه أسروا وساعدهم كلها مضيق نكرن عيمة ربية ربي فدرسني الحلان يظهر الله نصرى أصدر خوف سويا كنت خدمة في ذلك سن أسننت ولكن كنت خدمت يغريد في اللسن الأعتاب أذنهن الضرمين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم والحم الخنجير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أجف ذر رزقا ربيا ذي الأحلال فنيني لها شكر في النعمة الربية مايه اللذن استثعى بذن ذي شك حرن في اللوان ذي الجيفان يكذ ذمن يكذ وكسو محلوف ذي وينه نمزل ربي مايه اللوين يضروران وليعم ذي تعدى أثنى ربي يسميح أنه يسحن وطاش ولا تقولوا لما تصف أرسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليم ورسقر فيه لدنان الشركسب يرسون نون وذل الحرار وذل الحرام غفر بدجر من الكتب وذاك دجر من الكتب غفر برب حرام شوت كانت متعن ومن بعد الاعتذار حن لخرص وعلى الذين هادوا حرمنا ما قفشنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نحرم غفو ذايا أي نجد أحكام قبل ونجد أن نكون نظر من نهنك ما ننسن ولكن ثاني عفو ففي كيو يخذ من أي ننذر ورث السنن موغرن ثوفن صرحا أثن ربي بعدك يعفو حنين طاش إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أثني إبراهيم الله أم لما رب ضعيف إمرغ الدين وقمن وليه المشركين يتشكرن عيمنس يخثر في سولهيث أغلب ذلك لن يقم نفك يجدث النيرهان ذي الدنث مذينا خارث نسير وذي صرحان ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشكين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هم بعدك ننوحى ياجد سبع المل لك إبراهيم إجمارن غدني غد وقم أريد لذي المشركين أثنى السبث نقمي فييد إيوذي مخلفن فلاس أثنى بفك ذي حكم إجرسني يوم الحساب غفين كمخلفن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ظل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين جب ذات سفريطة الربية السثمسنين ذلك يسا استرسشيذ ارشادي الهان ذبه كنجع المن السويد من ذوي ذكي لنذيس وإن عاقبتم فعاقبوا بمهل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحجن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محشنون مثل فغمسر المسهار أعرف كنا من ما الصبر من ذوي الناخير إذا يلن للصبرين أصبر أريد للصبرين حاجة سرعونا الربية أرح الجنالة في اللسن أرسم حيني منيك أغفر كد تضبيرا أثنى ربي غريديس بذكي ساقوذن بذكي يخدم الحسن